بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الواشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية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 لست عليه بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حساب Niech